فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 لك لا تستطيع معي صبرا قال ان سانتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتى أهل اهل قريتي استطعم ما اهلها فابوى ضيف ما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبغك بتاويل ما لم تستقع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت انعيبها فأردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواهم من أيدي فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب عما وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك, فأراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسق عليه صبرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْا كُلِّ شَيْءٍ سببا حتى سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَضْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا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 يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما مَن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسراً ثم انتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم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 فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأهينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما توني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصد بين قال فخو حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرب عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا أجاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 فَحَسِبَ الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بلخسرين أعمالا الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا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 هنمر بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ومسلي مزاء ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغونه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما أنا بشر مثلكم يوحى يُحَايِلِيَ أَنَّمَا إلَهُ جُمُوٍّ إلَهُ وَاحِدٌ فَمَا كَانَ يَرْجُو لِلَّهِ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مِعْبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا كَأَنَّهُمْ صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إن نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ولي يرث لي ويرث بنار يعقوب واجعله رب رضيا يا زكرياء وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيا نجعل له من قبل سمية قال ربي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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرة أن وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مفضيا.